بسم الله الرحمن الرحيم الله وانقوم بل عجب أن قرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقصد أرض منهم وإن ذا كتاب حسيب بل كذبوا في لَمَّا نَجَاؤُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَرَوْا كيف فوقهم كيف بنين؟ <تصفيق> والأرض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا رال كل عبد منيب ونزل وحب اين نبي البلد ميساء جاء الخروج كذب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 ونحن أقرب إليه وانو في خوف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا كاظف أكذف صار كل يوم حديد، وقال قرينه هذا ما.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 نار عنيد منع للخير معسد الَّذِي <تصفيق> <تصفيق> لا اله الله اله الى ان في الله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال يكون في لا يَوْمَ تَكُونُ ٱلْأَرْضُ مِسْكِبًا مِّنَ ٱلْمَاءِ هذا ما سُعد لَكُلِّ أَوَابِنِ الْحَفِيمِ مَنْ خَشِيَ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَّهْنَ لن خاشع ما نن في الضي في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 قبل قلوع الشمس وقبل الغروب تصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب قبل قلو الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأذبار السجود واتمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج نُؤَلِّمُ بِمَا يَقُولُ وما